مَثَانِ الجَنَّةِ الَّتِي مُعِدُّ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كُنْ هَادِئًا وَبِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ كُمٌّ بَعْضًا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أَنَابَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ إِنَّكَ لَمِنَ الْجَاهِلِينَ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أدواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَن عَقَبَ الدَّاهِيَةَ